تشرق من يا محب شرق جروب الحسن مرتع الخضر الحسني وانتو هعدن عند بن داعر مع بريدان هلال بن دار وتشرق من ما كان آخر لا قاله ما كان ليلي يبعد من مكاني. ادراو انه فجان وسط قلبي يخفقونه منين يا هلالي منور <تصفيق> <تصفيق> قلبي قلبك خلق وفن ليش خليتو هجوعاني في تعب خده السهل ليه تفرح لا سكت وناتين يا هلالي في <تصفيق> الظهر وتشرق منين ويش من حبيب التامن كلوة زيت التمني بعد روحي والبدن كل شي تلقيه يا خنيذان يا ليل اللي في الدور تشيرق منين قربكم ما يذكر قد الثمن والهوى له حال ثاني إيش في الدنيا حسن غير صدق الوقت والوعودان يا هلال من تورط وتشرق منن على موك الفرد هو السوند لجل تفهم المعاني ضاق لك في كل فن لكن اللي صادك لك دين شات يا هلال من